فَيُحبُّ الْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يبور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 والَّذينَ تَدعونَ مِن دُونهِ مَا يَمِكُونَ مِنْ قِطمير إِ تَدعُهُ لا يَسمَعودُ عَاءكُمْ وَلَ سَمِعُومَاسْتَجَابُ لَكُمْ وَيَوومَ الْ القِيامَةِ يَكفُرونَ بِشِركِكُمْ وَلَا يُونَِّأُكَ مِفْْنُ خَب.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 جََّ تُعَدن يَدُخُلونَهَا يُحََّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ منِ ذَهَا بِوَلؤلُ أَولِ بَاسُهُم فيِيهَا حَرير وَقَاُواحَمْدُ للِلَّهِ الذي أَذهَبَ عَ الْحَزَنَ إِ رَبَّنَ لَغَفُورٌ شَكُور.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 أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلْظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٌ إِنَّ اللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ